بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده Waarin... Oh, Ik stap is ZANG ثُمَّ وَكَانَتْ قِيلًا وَكَانَتْ 117. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فِي الْكِتَابِ في الكتاب مريم إذ انتبهت 111. أولئا مكانا شوقيا 112. من قالوا ولم اكن بهيا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 117. فكلي واشربي وقري عينا 118. ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن 112. فقولي إني نذرت للرحمن صوتا 129. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 120. يا 124. والزكاة ما دمت حيا 125. فضرا بوالدتي ولم Ah <laughs> Well, uh van خلفا <تصفيق> إلا من I'm the the ابكره 29 تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا 117. السماوات والأوض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 117. ونذر الظالمين في ذا 119. وكم أهلكنا قبلهم من قولهم أحسن En Thank 117. أم اتخذ عند الرحمن سَنَكْتُبُ مَا كلا 119. سنكتب ما يقول ونمد له من 117. ونرثه ما يقول ويأتينا فوضا you. <laughs> 119. وما لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين فَأَتَيْنَاهُ إِلَّا مَنْ تَخْذَ عِنْدَ اللَّهِ مَا مِعَهُ وَقَالُتْ تَخْذَ اللَّهُ مَا وَلَدَ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا tankam dusamaa yatfa qonna min qutsh القيامة فعوبة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلون رَبِّ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قُومًا لُدَّعَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَذِلَهُمْ مِن قَرْنٍ هل تحس مِنْهُمْ 111. أحد أو تسمع لهم ركزا